تعرجوا الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تقول السماء كالمهدى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 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَضَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى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 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغ وراء ذلك فأولئك هم العادون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 فَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوْقَ بَلَكَ مُهْتَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْشِّمَالِ عِزِّيْنَ أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِ إِمْ مِنْهُمْ أَيْ يُدْخِلَ جَنَّةً نَعِيمًّا كَلَّا إِنَّ لَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ